إذ جاءكم, إِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ نا أب غ خوب الحماد واتغونذ